وَنَتْعَنُ اللَّهُمَّ بِأَسْمَاعِنَا وَأَبْصَارِنَا وَقُوَّاتِنَا أَبَدًا مَا أَبْقَيْتَنَا وَاجْعَلْهَا الْوَارِثَةَ مِنَّا وَاجْعَلْ ثَأْرَنَا عَلَى مَنْ ظَلَمَنَا وَانصُرْنَا عَلَى مَنْ عادَانَا وَلَا تَجْعَلْ مُصِيبَتَنَا فِي ديننا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 ولا مبتلا إلا عافيته ولا أسيرا إلا فككته ولا عدوا إلا قذلته ولا مجاهدا في سبيلك إلا نصرته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك نضولنا فيها صلاح إلا أعنتنا على قضائها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 والمحب لا يعذب حبيبه فحرم وجوهنا على النار اللهم حرم وجوهنا ووجوه الحاضنين على النار اللهم أجرنا من النار اللهم أدخلنا الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا نسألك الفردوس الأعلى من الجنة اللهم إنا خلق من خلقك فلا تمنع عنا بذنوبنا فضلك يا كريم اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك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 اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم اعد المسجد الاقصى الى رحاب المسلمين اللهم وارزقنا فيه صلاه قبل الممات وطهره من اخوان القردة والخنازير اللهم مزقهم كل ممزق اللهم خذهم اخذ عزيز مقتدر اللهم اجعل شأنهم في سفال وأمرهم في وبال وانزل عليهم عذابك ورجزك إله الحق اللهم اعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين واحم حوزة الإسلام يا رب العالمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم فك قيد أسرانا وأسر المسلمين اللهم إنهم حفاة فاحملهم وعراة فاكسهم وجياع فاطعمهم ومساكين فارحمهم يا راحم المساكين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم اللهم انا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أتنيت على نفسك وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين الله أكبر